كمامَا أأَخَرجَكَ رَبّكَ مِ بَييتِك بِال الحَقِ وَإِنَّ فرَيق مِنَ المُؤمنِنينَ لَكَارِون يجَادِلونكَ فِي الحَبتِ بَعْجََ تَبَيَّنَكَ أنماَا يساقُونَ إلى المَوْوتِ وَهُم يظون وَإن يعدكُم اللههُ إحشدَ الطاءِ فَتَنِ أنها لَكم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 اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِن يَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِن تَهُدُّوا نَعُدْ وَلَا تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهما قد سلف وإن يعودوا فقد مرضت سنة الأولين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 وَإ يركُمهُ إ تَقَيتُم في آيُونكُم قَلهلَهُ وَه قِّلُكُمْ في آيُونهِم لقُب يَوو لِهَقُ ب يَ اللههُ الله أَمرًا كَانَ مَصْلول وَإلَ اللهاه تُجَهُ الأُم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 فَإِنَّمَا تَرَاءَتْ فِئَتَانِكَ صَعَلاَ حَقِبَيْنِ نَتَصَعَلاَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ويضربون وجوههم وأذبارهم وعوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله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 حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ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 وَاَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنَ الرِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَإِن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وَإِن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم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 شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نيثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض